الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 رُئِيتَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بالحق وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 سماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها, وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق سمع فأت بعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ لستم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ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 روحي فقُعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أي يكون مع الساجدين قال يا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 قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينن انهم اجمعين الا الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين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 نَبِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّ بهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل انبشر بك بغلام علي قال ابشرتموني على ام المسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق طيف تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه إلا قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط قال منجّوهم أجمعين إلّا مرأتَهُ قَدْ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جاء قال المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسرِب أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وَلَا يلتفت مِنكُم أحد وامضوا حيث تؤمرون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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال ها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 فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وإنها لبسبيل مقيم إِنَّ في ذلك لَآيَةً للمؤمنين وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ إِمَامًا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْ حَابُ الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أن قتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لا أجمعين عما كانوا يعملون.